وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمٍ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ شهيدا عليكم وتكونوا شهداء وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا واعتصموا بالله Huve mabulatum fe ni'ma'l mavla wa ni'man